كيف اسى على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون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 أفأمنوا مكر الله فلا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون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 وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ في الْسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّائِكِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرْكَةً فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُونَ وَخِيفَتُوهُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إن الذين عيد ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمالا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلَّا مُتَحَرِّضٍ فَالْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 فَإِن يَتٰهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نِعْمَ المولى وَنِعْمَ النصير. ما <تصفيق>